ولكن افضل يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ ان لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ افضل يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا